وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ الآياتِ رَدَّهُمْ إِلَّا كَمُعَرِّضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَشْتَهِزُونَ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 فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعضهم قرنا آخرين، ولنزلنا عليك كتاب. في قر قاسٍ فلم سوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحٌ مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين شفروا منهما كانوا به يستهزئون قل سيوا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاكبة المكذبين قل لمن مات السماوات والأرض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 قل إني أخاك إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوذ المبين وإن يمسسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وإن بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاه وفوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أتبع شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِتُنذِرَ بِهِ وَمَنْ تَأَوَّلَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ وَلَّنْ أُكَلِّمَ مَنْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ الذين آتينهم الكتاب يعرفون له كما يعرفون أبناهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افتعى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول أبي ما أشركوا أين شر سائحكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكافئنهم إلا أن قالوا والله ربنا مَا كُنَّ مُشْرِكِينَ وَظُكِّي فَكَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَقَالَ عَلَيْهِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَ اللَّهُ وَلَا يَكُنْ بِهِمْ أَن يَفْهَمُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَهُمْ يَرَى الْكُلَّ آيَةً لَا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقيع الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يحرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نجذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يطفون من قبل ولو ردوا لعلوا لما عنه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 قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم فلا ساء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين تكون افلا تعقلون رجنا ان انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن بآيات الله من الله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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَنَفْسِكَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ أَهْلُ الْقُرَى عَلَى الْهُدَى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 Mmm. فَفَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى عُدِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ نُضْلِل وَمَن يَشَّ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هُلَّا رَأَيْتَكُمْ إِن أَتَّقُوا مَعَ ذَلِكَ اللَّهِ أَو أَتَّقُوا السَّاعَةَ أَغْيَرَ اللَّهَ تَبَعُونَ إِن كنتم صَادِقِينَ بل الَّذِينَ يَمْتَدْعُونَ مَا تََدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَرَى مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذَ اللَّهُ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا يَا مَنُ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا, فرحوا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَسَاءَ هم مبنسون فخف عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَفَتَمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ الْرَعْدِ يَأْتِي كُوَافٍ قُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ قل أرأيتكم إن آتكم عذاب الله فوَتَنَّ أُجَهَّ وَتَنَّ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُوَرِسَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُؤَاذِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا ve kılık değiştirmek için bir yere gitmek istiyorsanız, bir yere gitmek istiyorsanız, bir yere gitmek istiyorsanız, bir yere gitmek istiyorsanız, bir yere gitmek istiyorsanız, bir yere gitmek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 ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجمه ما عليك من حساب حسابه من شيء وَمَا مِنْ خِزَابِكَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَقُوْذَ قُبْتَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَابِكَ فَتَنَبَّغُوهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَنَا أُبَاءَ إِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا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 قل إني نهيت أن أعبد الذين مِن من دون الله قل لا أتفع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبت به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 ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم عدوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من البر و البق تدعون شركون كل هو القادر الا ان يغفر لكم ما ارتكبتم من فوقكم او من تحت رجلكم أو يلبسكم شعارا او يلبسكم شعرا ويذيق بعضكم باس بعض أَظَهَرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُهُ وَالْحَقُّ قُلْ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٍّ فَشَوْفَتَعَالِمِينَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّهُمْ لَكَأَنَّهُمْ فِي حُلِيٍّ مِنْ سَرَابٍ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ ليس به من شيء ولكنك على عالم يتكون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبة ولهم وبره الدنيا.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 عذاب أليم بما كانوا يكفون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين فالذي استهوته الشياطين فِي الأرض حيران لَهُ أَصْحَابٌ يدعونه إلى الهدى اتلاك قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة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 وهو الحكيم الخبير وإذا قال إبراهيم لأبيه آذ واتكشوا أشناً آلها إني أرى وقومك في ضلال مبين وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُو السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُمْكِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَى الْمَاءِ لَيْلٌ وَعَتَمَ كَبَنًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنَّهُ لَمَنَحَ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْخُنَّرَ فَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ فَلَنَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا قَالَهَا رَبِّ هَٰذَا أَعْظَمُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تسركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فَلَا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرتتم ولا تخافون أنكم أشرتتم بالله ما لم نزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 إِنَّ رَبَّكَ حَفِيٌّ عَلِيمٌ وَوَهَبَ لِهَٰسَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ طُبَّ الْهَدَيْنَا وَالْمِنْحَ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ وزكريا وياحية وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسмаيل وليسعيون وسولوط وكل فضل على العالمين ومن أبائهم وذرياتهم وإخوانهم وَجَعَلْنَا لَهُم مّوْعِدًا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن يُفِدْهُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِقَتْ عَنِهِم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنغوة فإن يكفر بنا ما أولئك فقد وكلنا بنا قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه Kullā aslukum alayni ajā, inhu illā bıqrali alamī. Vma fadru anhak fadrihi ifqalu ma azaluhu الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي بدونها وتخفون كثيرا وعلنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله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 ولو ترى إذ في غمرات النوت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم مما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُثَلَقَ وَمُسْتَقَرّ وَخَاطَفَ الصَّلَّ لِلآيَاتِ قَوْمِي يَفْقَهُون أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ما أجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خبرا فأخرجنا منه خبرا نخرج من محبا متراكبا ومن النقل من دانية وجنات وجنات من وَهُمْ مَا نَمُشْتَبِنَ وَغَيْرَ مُتَسَابِقٍ أُخْرُوا إلَى ثَمَرِهِ إذَا أَثْنَوْا عَلَيْهَا إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ مِنْ مِنَ الْجَنَّةِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وخرقوا له بنين وبنات بغيرهم سبحانه وتعالى عما عم يصفون بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وطلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خارق كل شيء فابدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللقيق الخفيف قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها وما أن عليكم بحفيظ وكتذلك نصرف الآيات ول يقولوا دوست ول يعلمون سبِعَ ما أُوحِيَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ لا إلَه إلَّا هو وَأَحْرِضْ عَلَيْهِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيرَةً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ لَبِيْوَةٌ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ كَهْذَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاعَتْمِمْ آيَةٌ لَنُؤْمِنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا نُشَارُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاعَتْمَا نُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَذْتَمِينَا أذكى قوم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونبههم في طغيانهم عنه. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشروا عليهم كل شيء قبله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعل مال كل نبي عدوا شيئاً الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض زخوف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذوهم وما يفتوه ولتصوا إليه أفتدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليروا وليقترفوا ما هم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَدَّ غِيْحَكَ مَنْ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 117. وكذلك جعلنا في كل قرية أكاذر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 118. وإذا جاء اَأَشْهُرُ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ عِيسَى وَاللَّهُ اللَّهُمَّ أَلِمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ الْعِنْدِ وَعَذَابٌ شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن ما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وقد فصلنا الآيات لقوم يذكرون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 117. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال منا يوم أتواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وَكَذَلِكَ وَاللِّبَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ذِمَاءَ كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجدين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني رامل فسوف تعلمون من تكون له راقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعلم حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمة بهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها السراءن عليه سيجذهم بما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ما فيه شركاء.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 وَذَبُلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا آكُلُ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 ثمانية أزواج من الظأن اثنين ومن المعذ اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين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 ان كُنتم شهداء اذ والصاكو الله بهذا فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وَلَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا وَمَا لَطَاعِمِينَ يَطَهُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّ هو رجس أو فسق أو هلا لغير الله به فَمَنْ قُرَّ غي ربابه ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هاجوا حرم كل ذُفور ومن البقر والغنم حرٌّا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعوض ذلك جزيناهم وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ 119. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا وَلَا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا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 قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تستبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.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 ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصر لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَالصَّارِمِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَلَى السَّبِيلِ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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إن الكتاب على طائفة لي من قبلنا وإن كنا عند رأسهم لغافلين أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهزم منهم فقد جاءكم بي ثُمَّ رَبُّكُم وَهُدَهُ وَرَحْمَتَهُ ثُمَّ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجزي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَ الْأَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَا جَعَلَ سنت فله عشر أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجزئ إلا مكلاه وهم لا يظلمون قل إن لهدى ربك إلى صراط مستقيم دين قيام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 قل إِنَّ اللَّهَ أَبْغَيْرِ اللَّهِ أَبْغِي رَبُّكَ رب كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ